لبيك يا اسلام البطوله كلنا نبذ الحما كلنا نبذ الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلم سلم سلم لبيك يا اسلام البطوله كلنا نبذ الحما كلنا نبذ الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلم سلم سلم لبيك نعطش للفكب الشباب له الدم لبيك لبيك لبيك لبيك البيك الب هذه الجور غدا سج شملها في دولة شملها في دولة ولا سووف هذ كيف باطلا في جولة قاضلا في جولة هذه الجور غدا سيج شملها في دولة شملها في دولةتي ولاوفهذ كيف حنا بااطلا في جولة بااضلا في جولة ولا سووق هض بال الأباق الشارها لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فتمن ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي لقد قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فتمن ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي برموع حيفا, حيفا انجلي الامل Hatta bir nebeyi, nebeyi, nebeyi, لبيك لبيك لو ندماء غدا ساصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نقضي كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي لو ندماء غدا ساصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نقضي كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي, أمتي. ولا سوف تهدف باسمه الاطفال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك جنود الله عاده تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي بني يهود الغدر تثر من لئيم معتدي باللئيم المعتدي حبن جنود الله عاده تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي بني صليب الغدر تثر من لئيم معتدي باللئيم المعتدي تعلي الحق تنهضوا من شريعة احمدي لبيك لمبيك حرة لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا ربي اني قد دعوتك فاستجب لي دعوة فاستجب علي دعوتي قد انتظر اللقاء يوما فعجي رفعتي رفعتي يا ربي انا قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد أنتظر اللقاء يوما اكر رفعتي رفعتي ارفع دي هذا سبيل المؤمنين فاء منا لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك اسلام البطوله كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك وجعل من جماد منا لعزك سلم سلم سلم لبيك اسلام البطوله كلنا نبدي الحما لنا nabi el-ḥimal, nabiği ve j'gall bin jamaj minha, l'egzik <Sessizlik> sullama, sullama, sullama, nabiği ma'atşan, l'wasak baš šabab l'audti ma nabiği, nabiği,